النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة وضح سيف مسلول لنصرة الدين. قامت الدولة وضح سيف مسلول لنصرة الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الثاني من ذي الحجة لسنة 1440 وأربعمائة للهجرة. نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة يطلقون غزوة باسم غزوة الاستنزاف في عدد من الولايات المختلفة عشرات القتلى والجرحى من قوات الحزام الأمني المرتد بعملية استشهادية في عدن هلاك وإصابة أكثر من سبعة عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق البداية من ولاية اليمن من عدن أبيان عشرات القتل والجرح من قوات الحزام الأمني المرتد بعملية استشهادية في عدن ضمن غزوة الاستنزاف وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي عقيل المهاجر تقبله الله نحو تجمع صباحي لقوات من الحزام الأمني المرتدين المرتد تابع لحكومة الإمارات المرتدة في مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن أمس ففجر سيارته المفخخة عليهم ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصرهم وإصابة مدير المركز بجروح بليغة وإحراق آليتين عسكريتين وأضرار مادية في المبنى ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية العراق هلاك وإصابة أكثر من سبعة عناصر من الشرطة للتحادية والحشد العشائري المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق من صلاح الدين بفضل الله تعالى كمن جنود الخلافة أمس عناصر من الشرطة للتحادية المرتدة قرب قرية القادرية شمال غرب مدينة سامراء حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك أربعة عناصر وجرح واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع محملة برشاش للجيش الرافضي المرتد وربى منطقة العطس شرق مدينة تكريت ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه. وفي دجلة بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس عنصرين من الحشد العشائري المرتد على أطراف قرية خربة طلطيبة غرب منطقة الشورى بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكهما ولله الحمد وفي ديالى بفضل الله وحده استهدف جنود الخلافة عنصرا من الحشد العشائري المرتد في منطقة الشيخ بابا شمال جلولا بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين جنود الخلافة يطلقون غزوة باسم غزوة الاستنزاف في عدد من الولايات المختلفة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 فاضح للكفر فاضح واضح للكفر فاضح دماؤنا واضحة رفض اللهوني واضح للكفر فاضح دماؤنا واضحة رفض جشنا ناره تسبيق أخباره والنوا غرة صرنا غني جشنا ناره تسبيق أخباره والنوا غرة صرنا غني يبغى الجنة يتبع السننة سننة محمد مبان حوني يبغى الجنة يتبع السننة سنتم محمد ما بان حولك سنة محمد ما بها لحونا علي انشانه علي انشانه صرم لسانه صرم لسانه والفعل زانه دون الشيني علي انشانه علي انشانه صرم والفعل دون الشيني. يا مات الدولة واضح فعوله سيف مسلول لز نصرة الدينك يا مات فعوله سيف مسلول لز نصرة الدينك نهجها واضح للكفر فاضح دم أنا ضح ترفض الهوني نهجها واضح نالكفر فاضح دم أنا ضح ترفض الهوني